بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا لات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِلَّا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمْ حَالَطُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكافرين. يُحِقُّ الحَقَّ يَمْنَعُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَهُ المجرمون إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَاءَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذ وَشيكُّ عَ سَأمَنَةً مِنْهُ وَيونَزِل وَرَْكُم مِنَ السَّمَائِمَاأَل يطَحِرَكُم بِهِ وَيُذهِبَ عَكُمْ مِرِجَزَ الشَّ طَط وَيُلهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثْبُتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ لَّئِن كَمَا أَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَا لَكُمْ فَتَذَرُقُونَ وَأَمَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الذين تَفَرَّزَ حَثَفًا فَلَا تَوَلّوهُمُ الْأَدْبَاءُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ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 إِن تَسْتَغِيثُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُوذُوا أُذِلَّنَّ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وَلَا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء اللَّهُ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَلَمَّ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم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 وإلى تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقل ما مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وَإِذْ قَالَ لِلَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنَادِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِدَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اكْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 تَقُونَ وَلَك م أَكثَرَمم لا يَلَمون وَمَا كانَانَ صلَاتُم م يَدَ الْبَينتلا مُكأَ وَتَصْدِيًا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُُم تَكفُلون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فإِن يَاكَ هَوْفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ f'an l'illahi khumusam walil rasul walidil qurbà wal-yatama wal-mesaqeen wabenissabeeel wabenissabeeel in kuntum ámantum bilhah wama anzalna ala abdina يوم التقى الجمال والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ فَلَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَخِرُّونَ لَٰهُمْ وَيُغْشِيَنَّهُمُ ٱلْخْجَلُ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَّاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ تُم فِي اَثَافَ فَأَثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصابرين.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 ما لا ترون وقال اني بني عم منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إذ يَقُ الْ المُنَا فقُونَ وََّذينَ فِي قُلوا بِهِم مَ رَدٌُ غَرْرَهَاُ لائِدِنُهُ وَبََةَ وَكَّنَا لَ اللهَِّ فَإِن الن الَّعَزيزٌ حَكِي وَلَ تَغ إذ يَيتَوَفََّّينَ كَفَُ المَلَ إِكَةُ يضْبُ نَوجُوهَهُ وَدَبَ رَهُم وَذوقُ عَدَب الحَرقَ ذَلِكَ بماَا قَّمَتأَيدكُم وَأَن الله لَْسَ بِضوَّ منِ كَدَتْ بآال فِ الروونَ والَّذينَ مِ قَبلِهِم كَفَروا بآياتاتِ اللهِ فَقَدَهُ الله بِذُنُ بِهِم إَِّ اللهَّهَ قَوّ شَددُ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 119. كفروا فهم لا يؤمنون 110. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَقَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآفَنِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَنَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 Vai expelled mi jacket all than whatever you got into them. Però Allah got that in effect between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 يَكُم مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 si no es un kitab de Allah s'abaf, l'amèsكم en el que teniu és l'aigat d'arriba. F'acolوا m'a ghanimtum halala t'aybada. F'acolوا Allah i n'allaha ghafúru مَن يَقُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ